أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد ألف لام كِتابٌ أنُزِلَ إلَكَ فَلاَا يَكُ فِي صَدْرِكَ حََجُ مِنْهُ لِتٌ ذِرَبِهِ وَذِكْرَانمُؤمنِنِ كِتابٌ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم رَبُّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاَ مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ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 المين فَنَا كَلَ دَعوهُم إج أَهُم بَأسُنَ إِلَّا أَن قَُ إِ كَُّ ظَالِمين فَل نَسْأَلََّينَ أُرسِلَ إلَيهِم وَلَ فَل نَسسَلَّينَ أُرْسِنلَ إلَيهِم وَلَ نَسَلََّ المُرسَلين فَل نَقُ الصنَّ عَلَيْهِ بِعِلمِ وَمَاكَُّ غَائِبِين فَلَ نلَقُ الصَّنَّ عَلَيْهِ وَمَا كُ غَائِبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمنَنْ خَفَتْ موزلُ فَألا إِكَ الذيذينَ خَصُِأَافُسَهُمْز فَأُلاائِكََّينَ خَصُِأَ فُسَهُ بِمَا كانوا بِمَا كانوا بآياتنا يَبِمون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 وَلَقدَد خَلَقُناكُمْ ثُم مصَوضناَاكُمْ ثمُم مَ قُلنا للِمَل إِكَتِسجد لِآدممَ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 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم لَيِن ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم وعن سمائهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما من النصيحين وقاسمهما ان ليكما من فَدَللهَُا بغرُور فَدََّهُماَا بغرُون فَلََّا ذاقَ الشَّجرَْةَ بَدَتْ لَهَُا سَؤاتُهُماَا وَوطَفِق يَخْْصِفَان عَلَيْهِ مَا وَرَقِ جََّ فَلَمَّا لَقَى الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِثَانِ عَلَيْهِمَا نَارَ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني قَدًا قد عَلَكُم عليكم وَار سَوؤاتِكُم وَريش وريشا وَلِبَاسُ التَّقُو وَذَلِكَ خَيد وَلِباسُ التَّقو وَذَلكَ خَ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللهَّهِن عََّهُم يَذذكَّرُون ذَلِكَ مِنْ آيات اللَّهِلَ عَهُم يَذكَّرُون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كمَا أَخْرَرجَأَبَ وَيكُم مِنَجََّةِ يَزِعُعَنْهُ مَا لِباسَهُ مَا ليُرِيَهُمَا صَوواتِهِمَا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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَإِنَّا لَفِي صَدَاعٍ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون, ويحسبون أنهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم خذوا لا يحب المسرفين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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب يلفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق قل إنما حرم رب يلفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِن كلُلِّ أََُّةٍ أأَجل وَلِن كلُلََِّّةٍ أأَجل فَإِذ جَ لا يَْستَأخِرُونَ ساعتَ وَلَا يَسْتَقزمُون ييابَنِي آدَمَ إَِّا يَأتًَاَّكُمْ رُسُلُ مِكُمْ يَقُّونَ عَلَكُم آياتيد يابَلهدَمَ يَقُصّونَ عَلَْكُمْ آينتِ فَمَن التَّقأَصلَحَفَلَ خَوْفُ عَلَيْهِم وَلاهُم يَحْزَلون يقُصّونَ عَلَْكُ آينتِثَمَنِ والَّذينَ كَذذَّبُ بِآياتنَا وَاسْتَكْذَرُوا عَنْهَا أُلَائِكَ أَصحابُ النَّارِهُم فِيهَا قَادُ وََّذينَ فِيهَا قَاالِدُ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 قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين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 قدخلُ فيِي أم م قَد خَلَت مِ من قَدلِكُم مِدِّ من وَالْإِنسِ بِ النَّ كلُل ماذاَ خَلَت أَُّةُ العنَت أُخْهاَا كلُ ماذاَ خَلَت أَُّةُ الْعَنَت حَتَّى إِذَا الددََكُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِعولهُْ رَبَّنَا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هاؤلاؤ اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قالت اخراهم لاولاهم ربنا هاؤلاؤ اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل وقالت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فذوقوا العذاب بما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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك ناجز المجرمين وكذلك ناجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ لَجز الظالِمين وَكَذَلِكَ لَجز الظالِمين وََّذينَ آمَنُ وَعَمِلُ الصَّالحاتِلَ نُكَلِّفُ نَفْسًَا إللاا سهَا وََّدينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّقُ نَفْسًا إِللاا وَصهَا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم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 وَنُود أَن تلكم الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا قُ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم الْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ قالوا نعم فَأَذَّنَ مُؤدّن بَيْنَهُم أَل عَلَةُ اللهَّهِ عَى الوَّالِمِين الذيَّينَ يَصُدّونَعَ سَبيلِ اللهَّهِ وَيَبغُونهَا عِ وَجال الذيينَ يَصُّونَ عَ سَبيل لللهَّهِ وَبغونهَا وَيَبْغُونَها عِجَاجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَيَبْغُونَها عِجَاجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 وَإذاَا صُرفَةْ أَبَصَارُهُمْ تِقَا أَصْحَابِ لِ قَاوا رَبَّنَا وَإذاَا صُرِركَةْ أَدَصَارُهُمْ تِ قَا أَصْحابٍ النَّ لِ قَاوا رَبَّنَا قالَاوا رَبَّّنَا لَا تَجعَناَا مَعَقَوْمِ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها أولئك الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ودخول لا خوف عليكم ولا انت تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قالوا ان على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا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 وَلَ قَدج إهُ بكتابٍ فَصلََّّهُ عَلَاءِل مِنهُ دَو وََحْمَة لقَومؤمنِون هل يَظُرونَ إللا تَأويلَ يَوْمَ يأتيِ تَأويلهُ يَقول الذينَ نَسُوه مِْ قَنُ قَ ج أَْرسُ رَبِن بالِالحقَِّ فَه قد ج أُرس رَِنا بالالحقَقِّ فَل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 قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قد إَِّ رَبكُمُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرضَ فيِي سِتَّةِ أيامِ كُمَّ سْتَوَعَ النَّارْش إَِّ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 ألا له, رب ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 حَتَّى إِذَا سحابَ سَحَابًا سُقُناهُ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ حتىَائذا سُقناهُ لِبَلَدٍ مَيت فَأَن زَلنَابِهِمَا أَفَأَخْجناَا بِهِ مِنْ كلُِتَّمَرات كل سقُناهُ لِبَلَدٍ ميت فَأَن كَذَلِكَ نُخْرِرجُ المَووتَ عَكم تذكررون كَذَلكَ نُخْرِرج المَووت عَك تذكررون وَبَلَدُ الطيب يَخْرجُ نَباتُ بإذن رَبّ وَبَلَدُ الطيب يَخْرج نَباتُهُ بإذْنِ رّ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لََدَ أَرْرسَلناَانُوا حَن إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا طَوْمِ عَبُدُ اللهَّه مَالَكُمْ مِن إلَهِ غَيْرُلََدَ أَرْرسَلناَانُ حَن إلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عبدوا الله ما لكم مِنْ إلَهِ غَيْرٌ إِن أَخَافُوا عَلَْكُمْ عَذاَابَ يَوْمِ النَّظِييم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 و ا ب ل غ ك م ر س لا ل ا ت ر ب ي و ا ن م و ا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 فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا, انهم كانوا قوما عمين والى عاد اخاهم هودا والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون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 مِنَ الكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ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 واذكر اذ جعلكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الا الله لعلكم الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أتجادلونني في أسماء سميتمها وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فَأَلجَينَهُ والَّينَ مَعْو بِرَرحْمَة مِ وَقَطََّادَ بِرَّينَ كَذذَّبوا بآياتن وَمَا كانَوا مُؤمِنين فَأَجَينَ والَّينَ وَمَا كانَوا مُؤِّنين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 قد جَاءَتكُم بَيينَةُم مِ الرَّبّكُ هذه نَاطَتُ اللهَّهِ لَكُ آيَه قدجَاءَتْكُ دَينَةُم مِ الرَبكُ هه لاَا قَدُ بينة من ربكم هذه ناقة اللهَِّ لَكُ آيَه فَذَرُهَا تَأكُل فيِي أَض اللَّهِ وَلاَا تَمَّوهَا بِسُور إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أرض اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض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 تعَقَر قَتَوعَتَوْعًَا أَمِْ رَبِّهِمْ وَقالوا يَا صَالِحُُتِنَا بِمَا تَعدُناَا تَعقَرَّ قَتَعَتَوعًَا أَنْ رِ رَبِّهِمْ وَقالوا يَا صَالِحُتِناَا بِماَا تَعدُناَا وَقالوا يََا صَالِحُتِنَا بِمَا تَعدُناَا إِن كُتَ مِنَ الْمُرْْسَلين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 فتَول عَنْهُم وَقَا يَا قَوْمِلَ قدَدْأَبَلَغْتُكُمْ رِسَلَذَرَبّ وَلَصَحتُ لكُمْ وَكِ لا تُتحبّونًَاَّ لَكُمْ وَكِ لا تُتحبّونًاَّ صِحين وَلوطَ إذ قَالَِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَدٍ مِنَ, من العالممِين وَلُوطَ قَالَ لِقَوْمِهِ تَأتُونَ الْ مَا سَبَقَكُ بِهَا مِنْحَدٍ مِنَ, من العالممين إنكم لتأتون, إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا انظر كيف كان عاقبه المجرمين انظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدينا اخاهم شعيبا والى مدينا اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره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 فأَوْفُكَلَ والْمزَانَ وَلَا تَبْخَص سَأَش أَهُم وَلَا تُبْسِدوا فِي الأبْضِ بعدَ إسْلَاحِهَا فأَوْفُكَلَ ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من امن به ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هداه عوجا عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةُم مِكُمْ آممَنُ بالِالَّذِي أُرْرسِْلتُ بِهِ وَطَاائِفَةَُّْ يُؤمنِنُ كَصِْوا وَإِنْ اصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال الملء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 نعود فيها الا اي شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا على الله توكلنا ربّ نفتتحبناَا وَبينَ قَْمناابِالحّ وَآ تخَيرُ الفاتحين ربّ نَفتتح وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ التَّبَعْتُم شعَيبًا إِكُمْ إذََّ خَاسِرُون وَقَالَمَلَأَُّذِينَ كَفرَُون قَوْمِهِ لَِن التَّبعْةُم شعَيبًا إِكُمْ إَّ خَاصِرُون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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ وَنَصَحْتُ لَكُمْ كَيْفَ أَسَاءُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ كَيْفَ أَسَاءُ وَمَا أَْرسَلَّ فِي طرَرِْيَةم مِن النَّبين إِللاا أَخَذْنَّ أَهْه بِبَأْسَ إِالضَّّ إِلَ عَهُم وَماَا أَسَلَّ فيِي طرَرِييَةٍ مِنَّبين إِللاا أَخَدن أَهه بِبَأْسَِ وَضَررَّ إلَ عَهُم يَضَرون ضَُّ بَددلَّ مَكَانَ السَّيئَةِ الحَسَنَةَ حََّاع خَو ثم بدلنا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون اف امين اهل القران ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون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 أَوَلَمْ يهد الذيينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا وأصَبن أَهُم بذُنوبِهم بِذُنُوبِهِمْ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها تلك القران قص عليك من أنبائها. وَلَقدَ جَا أَْتهُم رُسُلُهُ بالِالبَيناتِ فَمَا كانَوا لؤمنِنوا بِمَا كَذذَّبُ مِن قبل وَلَقد ج أَتهُم رسُلُهُ بالِالبَاتِ فمَا كانَوا لؤمنِنُ بِماَا كَذذَّبُ مِن قبل. كَذَلِكَ يَطبَعُ اللهَّ علىى قُل بالِالككرِرين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 َُّ بَعثْن آممِ بعدِهِم مُسَابِآياتنَا إِلَ فِرعوْونَ وَمَلَائِهِ فَضلَمُوبِهَاثَُّ رَأتْن آممِ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 حقيق على الا اقول على الله الا الحق حقيق على الا على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل قَدِ جِئْتُمْ بِدَيْنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظيم قال الملأ من قوم فرعون هذا لساحر عظيم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون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 وَجَ السَّحَرَتُ فِي الْععونَ قَاُ إِ للَناَا لأَجرًْا إِ كُا إِن كَُّا نَحنُ الغالبين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 تُلْقِي وَإِنْ مَا أَنَّ كُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقُ قَالَ الْقُ فَلَمَّا الْقَوْسَ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ لَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هي تلقف مَا يَأْفِكُونَ فإذاه يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لكم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 إَِّ هذالَ مَكرَّ كَبْتُمُوه ف المدينَةِلتُخْرِرجُ مِنه أَْلَهَا فَسَوقَةَعلمُون لَ أقَطِ عَ أيدَكُمْ وَأَرجُلَكُم مِن خِلَ فِي ثَُّ لَ لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلدنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلبون قالوا اننا الى ربنا منقلبون و مچی ملا انبی آیا تبین لمجن و مچی ملا انبی آیاتی رَبِّنَا لَمَّا ج رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّلَ رَمُوسَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا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 قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى رزبكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال عسى رزبكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آله فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ولقد اخذنا آله فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه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 أَكَّرَهُم لا يَعَّمُون أَل إِمَا قَاائُِمَي دَ اللهَّهِ وَلَكِ أَككَرَهُم لا يَعَّمُون وَقالَاوا مَهم تَأتنَابِهِ مِنْ آيَةٍ للتَسْحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤمِنين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 استكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم رجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إِك كَشَفْتَ عن الرجزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مكب بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرّجِزَ إلَ أَجَلِهُ بَِعُوه إذَاهُ يَينَنكُثون فَلَمَّا كَشَفْنَا لتَقَمنا مِنهُم فَأغْرَقُناهُم فِي اليَِّ بِ بأنهُم كَدذبُ بآياتنَا وَكانواعَهَا غَافِلين وأورَفْن القوم الذي نَ كانانوا مستتضعفون مشارخ الأرض وَمغااربه التي باكنا فيها.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 وَدَن النَظْن مَا كَان يَصْنَعُ فيِعوُ وَقَومُه وَمَا كانَوا يعِْجون وَجَا وَزْنابِبَنيِي إسر إلَبَحرَ فَأتَو على قَوْم يعكُفُونَ على أصْناَامِهُم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 قال انكم قوم تجهلون قال انكم قوم تجهلون انها اولئك متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون انها دَرْنَهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ آأَ جيَينكُم مِن آل فِْجعونَ يَسُمونَكُمْ سُ العذاابَ يقَلونَ أَبْنَاءَكُمْ أننْكُمْ وَيَتَحونَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بَل أُمِّربَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وَلََّ جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رَبِّأَلِنِي أَظُر أنظر إليك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 قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكم من الشاكرين وَخُذن آتَيتُكَ وَكُم مِنَ الشَّكِين وَكَتَ بنَا لَ فِي الأواحِمِ كلُ شيءََّ وَوعضَتَهُ وَتَْصيل لِكُ شيءَ وَكَتَ تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتية الذي نيتكضررونَ في الأرض بغير الحقّ وَإرو كل آيات لا يؤمن بهذا سأص كل آيات لا يؤمن بهذا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 ذَلِكَ بأَهُ كَذَّبوا بآياتتِنَا وَكَانوا عَهَا غَافِنين ذَلِكَ بأَهُم كَذَّبوا بآياتنَ وَكانوا عَهَا غافِنين وََّذِين كَدْذبُ بآياتنَا وَدِنْقَا إآخَِةِ حَبِقَتْ أأََّهُمْ هل يُجزَونَ إِللاا مَا كانَوا يََّلون هل يُجزونَ إِللاا مَا كانَوا يَعَّلون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواص واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ويغفر لنا مِنَ الْخَاسِرِينَ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 أعجلتم أن مر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال بلأمّا إن القوم استضعفوني وكادوا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 ان الذين اتخذوا العجل سيحلهم غضب من ربهم ودنه في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المفترين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 وَفينُسْخَتِهَاهُ دَوون وَرَرحْمَةُ للَِّذينَهُم لِرَبِّهِمْ يرْهَبون وَفينُسْخَتِهَاهُ دَون لِرَبِّهِمْ يِرْرهَبُون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم رجفت وقال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واني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 انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خير الغافرين انت ولينا لنا وارحمنا وانتا خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك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 فسَأكْتُبُهالَّينَ ياتقُونَ وَيُؤتُون الزَّكاتَ وََّينَهُ بآياتتِن يُؤمنِنون فسَأكتُبُهَّينَ ياتقُونَ الذيينَ ياتبعونَ الرسولًاَّ بأُّ الذي يَجدونهُ مكتوب عندَهُ في التوور الذيَ يتبعون الرسُوللاَّ ب الأُّ الذي يَجدونَهُ مكتوبَ النندَهُ في التوور بالتورات والانجيل يامرهم بالمعروف يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يؤمن بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَمِنَ الْقَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَوحنا إلى مسا إسق القَووهأَظْب بعصك الحج وأوحنا إلى مسا إسْق قَوهظرب بعصك عشرة عينا قد عَمَ كلُُُّ ناسِمْز مشَبَهُم وَظََّلناَا عَلَيهِمُ الغَمامَ وَأَن زَلناَا عَلَيهِمُمَن وَسلواء كلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُناكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وقولوا حََّّتُ وَدُخُلُ البابَ سُجدًا النَّقْفِلَكُْ خطين آتِكُ سلَزيدُمُحسنين فَقولوا فَبَدَّ الذيينَ ظَلَوا مِنهُم قَوْلا غَيرَ الذي قِيلَ لَم فَأَسَلناَا عَلَيْهِم رِجِزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَظْلمُون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 اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت ابتاتيهم حيتانهم اذ يَوْمَ حيتانهم يوم وَيَوْمَ شرعا ويوم لا يثبتون إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُمْ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كَذَلِكَ نَذْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِضُونَ قَوْمَنِ اللهُ مُهلِكُهُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به اجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بدئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا مما نهى عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين فلما عتوا مما نهى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إ رَبًّاكَ لَ سرَريع العِقابِ وَإِهُ لَغَفُ الرَّحيِيم إَِّ رًّاكَ لَ سرَرع لعقابِ وَإِهُ لَغَفُور الرَّحيِيم وَقَطَّعناهُم ف الأرضئُ مَماَا وَقَطعنهُم فيِي مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَخَلَفَ من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغصر لنا وان ياتهم عرض مثله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 وَالَّذِينَ يُمَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ المُسلْنِحين وَإِذne تَقَلَّل الجبل فوقهم كأنه ذلَّة وظنوا أنه واقع بهم وَإِذne تَقَلَّل الجبل فوقهم كأنه ذلَّة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ منِنْ بَِي آدمَمَ منِن ظُهورهِمْ درُِّيتَهُم وَأَششهَدَهُمعَلَ أَمفُسِهِمْ أَلَستْتُ بِرَبِّكُ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ منِنْ بَلي آدمَمَ منِنْ ظُهورِهِمْ دُِّيَتَهُم وَأَشحَدَهُم عَلَ قالوا بلا شهدنا قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا ان مَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أأَفَُهْلِكناَا بِماَا فَعَلَ المُبطِلون وَكذَلِكَ نُفَصلّل الْآياتِ وَلاعَهُم يرجون وَطْلُعَلَْهِم عَلَيْهِمْ نَبَأَ آتَْنَهُ آياتناَا فًَا سَلَخَنِنهَا مِنْهَا فانسلخ منها, فانسلخ مِنهَا فَأتْبَعهُ فَكَانَ مِنَ الغَاوين فانسلخ منها فاتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هواه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 فَقصص القَصَصَ عَهُ ييتفَكررون حَقصص القَصَصَعَهُ ييتفَكررون ساأَمَثَلِقَوم الذيينَ كَذَّبوا بآياتنا وَأَفُسَهُ كانَوا يظمون سا فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي, الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس ولقد ذرانا لهُم قُدوبُ لا يَفقَونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون لا يُبصونَ بِهَا وَلَهُم آذَان لا يسمَْعونَ بِهَا لا بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أولئك بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا امه ة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن خلقنا ام تُ يَهدُونَ بالِالحَقِّ وَبِ ي عدِلون والَّذينَ كَذذَّبُ بآياتنَ سَنَسستَدِْجهُم مِن حَيتُ لا يعمُون والذينَ كَذذَّبُ بآياتنَ سَنَستَدِْجهُم مِن حَيتُ لا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 إن هو إِللاا نَذير مُبِين أَلَ يظُرُ فيِي مَلَكوتِ السَّماواتِ وَالأَْرضِ وَماَا خَلَق اللهَّهُ مِن شَ خَلَقَ اللهَّهُ مِن شَي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 نَيُضِلّ لِلَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ قل انما علمها عند ربي قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والأرض فقلت في السماوات والارض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 والَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْس واحدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَووجَهَا لَسْكَُ إلييهَاهَُّذ خَلَقَكُمْ فَلََّ تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَملًَا خَفيِيفَ فَمرَّتْ بهِت فَلََّا تَغَشَّهَا حَملَتحملَمًا خَفيفَ تَنَرَّتْ بهِت فَلََّا أَثْقَا الدَّع وَلهَّه رَبَّهُ مَا فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوُ وَاللَّهُ رَبُّهُمْ مَا لَنَا إِنْ أَتَيْتَ لَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاهِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَالِحَاجَّ عَلَى لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَى لا عما, عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يخلق شيئا وهم ايُشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وَإِل تَدُعُهُمْ إلَهُدَا لَا يَتَّبِعوكُم وَإِل تَدهُم إلَهُدَا لَا يَتَّبِعوكُمْ سَوَاءُ عَلَيْيكُمْ أَدَعَوْتُمُهُم أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُون إِ الذيذينَ تَدُونَ مِنْ دُونَّا يعبادُ أَمْثَادُكُمْ إِلا الذيينَ تَدعونَ مِن دُونَّا يعبادُ أَمْثَادُكُمْ فَدعهُ فَلَْسْتَجبُ لَكُمْ إِ كُ تُمْ صَادِقين فَدهُم فَلَْستَجبُ لَكُمْ م كُ تُمْ صَادِقين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 أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تَنظُرُونَ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنكسهم ينصرون وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَإِذَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بالعرف وأعرض عن خُذِ العفْوَ وَأَُّغْ بِالعُغْفِ وَعلِطَانِجَلين وَإِماا يَزَغَلكَ مِن الشَّيطانِ نَزْغُم فَْتَعِزْ بِله وَإِماا يَزَغََّكَ مِنَ الشَّيطان نَزْغُم فَْستَعِزْ بِل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 تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَّا لَا يَقْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي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 اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفتا ودون الجهر من بالِالغُودُ وَالْآصَال وَلانتَكُم مِنَ الغافِنين بالِالْغُدُ وَآصالِ وَلانتَكُم مِنَ الغافنين إِ الذينَ يادَ رَبّكَ لا يَسْتَك بِرونَ عَ يبادَتِ إِ الذينَ يادَ لا يَسْتَك بغونَ عَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ قدم مرلكم هذه تلاوه من موقع الطريق الى الله